النشرة الإخبارية النشرة الاخبارية. صرايا دولة هي عيد مجدنا حيا ودي تاج أمتنا عليها ماتها هي صرايا دولة هي عيد مجدنا حيا ودي تاج أمتنا عليها ماتها هي أبدي كل طاغوت وأورينا غي شيئا وأين تطفي جندا خريفا فسهو أيها أبدي كل طاغوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد الثاني من ربيع الثاني لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. 15 هالك ومصاب من البكك المرتدين في قرية لبحر شرقي. هلكوا مصابون من مرتدي الجيش المصري في ولاة سيناء. كانوا مصابون من الشرطة الاتحادية المرتدة في كركوك والفلوجة البداية من ولاية الشام خمسة عشر هلكوا مصابا من البكك المرتدين في قرية لبحر شرقي من البركة بتسديد من الله تعالى قامت مفارز الاسناد امس باستهداف تجمعين للبكك المرتدين بصاروخين موجهين في قرية لبحر شرقي شمال غرب بلدة هجين ما ادى لهلاك واصابة عشرة منهم على الاقل كما استهدفوا أيضا تجمعا آخر للبكك المرتدين بصاروخ موجه في ذات القرية ما أدى لهلاك وإصابة خمسة منهم على الأقل وقامت مفارز الإسناد أيضا باستهداف تجمعاتهم في قرية البحر الشرقي بخمس عشرة قذيفة هاون عيار 120 ملم وكانت الإصابات محققة ومن جهة أخرى تم بفضله تعالى أمس شمال شرق بلدة شعفة استهداف آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين بصاروخ موجه ما أدى لتدميرها ولله الحمد والمنة على تسديده وعلى صعيد آخر أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لاستهداف تجمع للبكك المرتدين في قرية البحر الشرقي شمال غرب بلدة هجين ولله الحمد وفي الرقة بتوفيق من الله جنود خلافة يستهدفون عنصرين من البكك المرتدين بسلاح كاتم للصوت في قرية الحوس شرق منطقة الكرامة أمس ما أدى لهلاكهما ولله الحمد على توفيقه وإلى حلب بعون من الله تعالى تم أمس استداف أحد عناصر البكك المرتدين بنيران جند الخلافة عند حاجز المدفع بمدينة منبج. ما أدى لهلاكه ولله الحمد والمنه ننتقل إلى ولاة سيناء هل مصابون من مرتدي الجيش المصري في ولاة سيناء بفضل الله ومنه تم أمس تفجير عبوتين ناسفتين على دبابة وعناصر من الجيش المصري المرتد بين حاجزي العنابر ونصار شرق العريش ما أدى ليعطاب الآلية وهلاك وإصابة عدد من المرتدين ولله الحمد وآخيرا إلى ولاية العراق هل مصابون من الشرطة الاتحادية المرتدة في كركوك والفلوجة؟ من كركوك بعد التوكل على الله جنود الخلافة يفجرون عبوة ناسفة على آلية للشرطة الاتحادية المرتدة قرب حقل علاس النفطي أول أمس ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها كما قاموا أمس بتفجير عبوة ناسفة على آلية للشرطة الاتحادية المرتدة قرب قلة جخماقة بمنطقة الدبس ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد منا وفي الفلوجة تم بفضل الله ومنه أمس تفجير عبوتين ناسفتين على آلية للشرطة المرتدة قرب كراج بغداد في مدينة الفلوجة ما أدى إلى تدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الفضل والمنه وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين خمسة عشر هالك ومصابا من البكك المرتدين في قرية البحر شرقي هل كانوا مصابون من مرتدي الجيش المصري في ولاة سيناء هل كانوا مصابون من الشرطة الاتحادية المرتدة في كركوك والفلوجة وتقبلوا تحيه اخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على هامتها هيا صغايا دولتي هيا عيد مجدنا حي حي تاج الله شجعانا في سور دمشقنا حي فهذه صحه الابطار تطيد لنا طي حي الله شجعانا